Allahue akbar, Allahue akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an muhammad rasulullah Hayya ala al-salah Hayya ala al-falah قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ استو اتدل استو اتدل الله اكبر الله ده الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله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 كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ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 انتم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 الله اكبر الله اكبر بسم الله أكبر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 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا بر ان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانتا خير الراحمين الله اكبر الله